صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد صراط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 ردوا ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا ان كفرنا بما ارسلتم به وقالوا ان كفرنا بما ارسلتم به واننا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب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 تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن إِلَّا إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 وَعَلَ اللهَّهِ فَلَْتَوككَّلِمُتَوككِلُون وَقَالَ الذيينَ كَفَرُولِ رُسُلِهِمْ لَ نُخْرِرجَّكُمْ مِنْ أَبْضِنَا أَْلَ تَعودَّ فِي مَِّتنَا فَأَوْحَاء لَيْهِمْ رَبّهُم لَ نُهْلكََّ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَذَمَّ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَاءِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِمَّاؤٍ صَدِيدِ يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كثروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف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 اللہ <تصفيق> ح